أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ فَقُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَبِاللَّهِ يَرْجِعُونَ فَمَا لَكُمْ فِي مَنَازِلِكُمْ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ وَلَمْ تَكُونُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا ومن يقاتل في شبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما